بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَادٌ فأهلكوا بريح صرصر عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعا كَأَنَّهُمْ أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية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 كلوا وَاشْرَبُوا هَنِيعًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كتابيه وَلَمْ أَدْرِ مَا حسابيه يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَجِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم